ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد.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 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 إنا أخلصناهم بخلصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر اسم عيدا واليس عود من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب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 إلا إبنيس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبنيس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين